ستة. استمع إلى الأرقام والجمل ثم قرأها وكتبه في دفترك. ستون، ستين. هيا نذهب إلى المكتبة ونجتهد دروسنا خلال ستين دقيقة بالضبط. هم قابلوا سبعين طالبا تقريبا. ثمانون، ثمانين هن قابلنا ثمانين طالبة تسعون، تسعين استمرت صداقتنا خلال تسعين شهرا تقريبا مئة في المدرسة أقل من مئة طالب